النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق الوالدين لعن الله لاق الوالدين ولعنه والطرد والابعاد عن رحمه الله ولن انسى ذلك الموقف من تلك الام المسكينه التي قابلتنا عند خروجنا من احد المساجد وهي تبكي وتشتكي وبعد سؤالها قالت إن لدي ولد ربيته وتعبت من أجله واسكنته في بيتي وفجأةً بدأ ذلك الولد يضربني ضربًا مبرِحًا وتقول لولا الحياة لجعلتكم تنظرون إلى آثار ضربه في جسدي والطامة الكبرى أنه طردني من بيتي وأخواته وقال لي بالحرف الواحد اذهبي وافعل الزنا والفواحش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 كم رصاص من الفاد يطير لامك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليله باتت بثقلك تشتكي لها من جواها انة وزفير لامك حق لو علمت كبير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 كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير فآهل ذي عقل ويتبع الهوى وواهل لآم القلب وهو بصير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير فآهل ذي عقل ويتبع الهوى وآهل لآعم القلب وهو بصير فدونك فارغف في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير